بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي, يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن اشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفينا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول لنس والجن على الله كذبا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 وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري شَرٌ نُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمَرَّادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّمَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُرِدْ مِنْ رَبِّهِ ضُرًّا فَلَنْ يَمْنَعَهُ ضَرٌّ وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا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 قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دوره ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته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 ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصفه أَوْ قَصَمَهُ قَلِيلًا نُزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ مَشِئَتَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي الْمَ نَارِ سَبْحًا طَوِيلًا واذكر اسم رَبِّكَ وتبتل لي تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهدرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا انَّ لَدَيْنَا مَاءً انْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا نَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا جاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطل به كان وعده مسعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا